سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعِسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّا إِنَّ عَلَيْنَا لَلَهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنْفِرْهُ نارا تلظى لا يصلىها إلا الأشقى الذي كذب <كتبع> وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى